مسريا على موكب دي مجرميني بشكل سلفيون كان بكاس بحوار عيدانه هل تشتمني همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي همومي من قد ما ضحى اشمر بطلت الحنيه زدني وعشقات يا ناني انقلب شوية شويه الفتره الجايه ماجيش تاني واللي ظلمني حقي جاي طالما كده كده حي وقت الحساب ده لي مع عايزك تكون شايف يا واقف وضاري من حناش عشان لساتي ما في كل وحي, وحي كارف بطل كرف عشان كرفها خيبة بتقول ما بتعملش عشان افعالك على طول غايبه جاي تكرف على مين ده انا من المنحرفين غيرها مش سايبه رد الفعل لا اي كلمه ما تعجبنيش يا بضربه صعب ان نفخك الكلام وقت الغلط برد دعاه على خدك تاخد جزء بس بصمت وشه بال بالشتروح بالكانجرام ده توتو ده ده لسه خام يا ضب متعلم الكلام عايز يعيش توري بس ناسيك انا مش فاكرك حتى لو انت بقيت فاكراني الشخص اللي في يوم كان جنبك اصبح واحد تاني مانا لي اكمل قسط حب في الواحد اللي بعاني توكسك اوي انا نية فاحسن لك شوفي واحد تاني قول قلبي قايت في حالي بترعىيش في صدمات واخد حبوب ومودي اه كل للي جاي بلاقي نفسي في الفراغ عندي زمايل يا لكن اقربهم ليا شخص ده او شخص يشبهني وبيزعل عليا اما بقيتهم بيحبوني عشان صدقهم اقول شي تاني يا خوك وانت العيال بشغلوك بني وبينك كالف سور عايزين معايا يوقعوا طريقك انت مش طريقي كربونا مش صاحب حقيقي خلي المعامله من بعيد لاني مش شايفك شيء دنيا بقت مغرية وحط عليا وبيت أسيني وانا مرمي الوحدية في نص الميه وكله نسيني مجموعي مية المية ده في الاحزان انا طالعي ومفيش حاجه تبرح كلها حواليا تبكيني اخد لوحدي اي جنب ومش لازمني اي حب مع نفسي نفسي لها السلام بدل منافق وفلورا ومش اموت من السكان حزن هدف الجبال هتعمل فيا